الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعتك كل شيء الرحمة والعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهِم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن إنك أنت العزيز الحكيم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 أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفون قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى فروج من سبيل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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا غرما اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الازفه وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لذ الحناجر كظمين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 يعلم خائنة الأعين وماتوا في الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ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 قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيون سائهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون دروني أقتل الموسى واليدع ربه وليدعو ربه إني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 وَإِنْ يَكُ كَانِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْذِلُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذاب يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَضُرَّنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنا قال فَرَعُونَ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي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 يَوْمَتَ وَالْلُونُ مُذْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِبٍ وَمَنْ يُضْلِلِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن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 وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدْ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ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 وَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا كَرُوا وَهَاقَبَ آلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ النَّارُ يُرْهَقُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا لَا فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَادَّثُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا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 قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْكِتَابِ وَالْمِسْكَةِ وَالْمِيزَانِ وَلَا يُظْلَمُ فَتِيلٌ وَلَا يَظْلِمُونَ وَمَا الساعة لآفية لا آتيت إلا قريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني استجب لكم وقال ربكم أستجب لكم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 فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خارق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجاؤني لم يجاؤني اليبينات من ربي وامرْت ان اسلم لرب العالمين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 توفى من قبل ولتبلغوا أجلا مشمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن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 وما كان لرسول أن يأتي بِآيَةٍ إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون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 فارِقُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِنِي يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون